اِذَا كنا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 انما انت منذر ولكل قوم مناد الله يعلم ما تحمل كل نفس وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعالي سواء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 عليك من خيفة، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون منه دونه لا يستجيبون له بشيء.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 وَظِلالُهُ بِالْغُدُوِّ والأعصال قل من رب السماوات وَالْأَرْضِ قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر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 والذين صبروا بتغا وجير ربهم وقاموا الصلاة ووفقوا مما رزقناهم ووفقوا مما رزقناهم سرّوا على نية ويترّأون بالحسنات السئّاة أولئك لهم عقاب الدّار جنّة عدن يدخلونها ومن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 ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم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 قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وساعل الكفار لمنع قبادار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن كفّا بالله شهيدا بيني عنده علم الكتاب